تَاوَ رَبِّكَ لَنَحْضِرَنَّهُمْ وَالسَّيَاطِ تَاوَ رَبِّكَ لَنَحْضِرَنَّهُمْ وَالسَّيَاطِ لَمَّا نَحْضِرَنَّهُمْ وَالسَّيَاطِ حَوْلَ جَبَلٍ ثم لنعود عن من كل جيعة أيهم أشد على الرأي عن عسليا ثم لنحر آسيا أولا بها ظنيا وإنكم إلا واردها وإنكم إلا واردها كان على ربك حسنا مقضيا نسجي اللمين اتقوا ونذروا الظالمين ونذروا الظالمين ونذروا الظالمين فيها بحجرة ثم نسجي اللمين وَنَغَرُّ الضَّالِّينَ فِي لَاتِعَةٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا غَلَيْنَ تَأْوِيلَهَا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا لَنُكَذِّبَنَّ بِالَّذِي أُرْسِلْتَ بِهِ أَيُنْذِرُ بَيْنِ خير مبابا أي الفريقين خير مبابا وأفضل نديا وكم أهلكنا قبلهم طرح. وكم أهلكنا قبلهم قر هم أفضل هم أحسن أساساً ورئيان قل من كان في الضلالة فليمجد بلور حتى إذا رأوا ما يوعدون وإن من الساعة فتيعلمون فتيعلمون من هو شر مكانا وأضعف ذندا ويجيد الله الذي مهزة الهدى والفاقيات الصالحات خير من قَيْلُونَ لَن تَرَى كَثَارًا وَخَيْرًا مَرَّتَ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوسَيَّنَّ مَا لَهُ وَمَنْ دَارَ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ انْتَقَدَ وَجْهَكَ مَا سنكتب ما يقول سنكتب ما يقول سنكتب ما يقول ونعذله من يَقُولُونَ لَنْ يُنْظَرَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ مُنَزِّلُ الْمَطَرَ يَغِيظُ بِهِ الْكَافِرِينَ يَؤْذُوهُ أَذًى فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نعد لهم